يا هاي جسيمالك عذر مني الحين احضر وحضر اللي جزيل المعاني ما نمدح اللي على الطيب ضارين اهل المواقف من طوال اليماني سلام يا روس الرجال الميامين يا محمد عريب المجاني سلام يا روس الرجال الميامين محمد عريب المجاني منكم صاع وطال المجان اهلال جنى والخيل والجبخان اهلال سلام غلطينا المسعن اسبع عينا دمعه بنات كل ياني Sba u na idem